موقع رياض القرآن يقدم, يقدم الله اكبر <تصفيق> <سؤال> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ما يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ونبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف من عباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات شيطان إن عجو مبين فإن جلسوا بعد ما جاءتهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإن الله ترجع العمور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 وبينات بغيان بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسنة أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين مستهم البازاء مستهم البازاء وقراء وجرزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريبا